وَأَو حَينَ إِلَ إذَ الرَهِيمَ وَإِساعلَ وَإسحاقَ وَيَعقُوبَ وَأَسبَاقِ وَعسَ وَأَوبَ وَيونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَهِمَ وَآتَندَودَ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 سُولُّ بَشرينَ وَمُ ذِرينَ لِأََّا يَكَُدَِّ سِعَ اللَِّ حَُّةُم بَعْدَم رُسُ الْ وَكانَ اللَّ عزيزَر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 وَأََّ الَّذينَاستَن كَفُوا وَسْتَتْ بَرُوا فَيُعَِّبُهُ معذاابًا أَلمَو وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُون اللهِ وَلَ وَلَا نَصير يا ايها الناس قد جا اكون برهانا من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا